جاي نكمل اطلع لي منهم ام لا ام لا اول شيء شفتها على شكلها على شكل احسان على اخوي أوه. جا اخوي ما بنو ولا حمراء مهم تحولها على شكلها جاويد عاطم كلها عصا قعد لي نو ليش قعد عاطم صار Oh, <laughs> <laughs> yeah, but you <laughs> can